<تصفيق> الحمد لله رب العالمين شكرا لله رب العالمين رب الأولين وآفرين وصاطر السلام على السلام على الأرض صدق السلام على مبينا محمد وعلى آل بيك والطيبين الطابرين وعلى أزواج الأمهات المؤمنين وعلى أحاب الجرم ما يمنون ما زالت بكاتنا مبطولة مع من من الساركين وطوير من فتر الدين الشيخ العلامة الرحمن بن ناصر السادي طيب راب السراح ورفع على رجته في وصلنا بحول الله وقوته إلى كتاب الصداق كتاب الصداق الصداق الصداق مأخوذ من الصد ووحده الكريم وسمي صداقاً لإشعاره بصد رغبة الزوج في النكاح بصد رغبة الزوج في النكاح ويسمى في اسماء الجدة جاء بها أديلة القرآن السنة منها المهرة ومنها الأدر ومنها النحلة ومنها الصدقاء قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى ينبغي تفكيره وسلت عائشة رضي الله تعالى عنه كم كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان صداقه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشن كان صداقه صلى الله عليه وسلم لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشن قالت أتدري من نشت قلت له قالت نصف أوقية فتلك 500, 500 درهم لأن الأوقية 40 درهم 40 درهم ف40 درهمات في 12 ونصف سابس ومثلومات 40 في 12 ونصف درهم ودهر كما ذكرنا في التاب السكان يعادل ضرابة 3 درهمات من الخطبة الخالصة والدرهم الواحد يعادل ضرابة 3 درهمات في الربع او الرابع لا الربع يعني 4500 و 4000 جنيه مصري على التاكيد قال, قال واعتق النبي صلى الله عليه وسلم صفيه بنت حيي وكانت سبي اعتق النبي صلى الله عليه وسلم صفيه وجعل عتقها صدقه وجعل عتقها صدقه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل التمس ولو خاتما من حديد إذ تمث ولو خاتمًا من حديثه وهذا متفق عليه قال الشيخ معلقًا فكل ما صح ثمناً وأجرةً وإن قل صح صدقًا كل ما صح ثمناً وأجرةً وإن قل صح صدقًا يعني كل ما كان مالا متمولًا أو منفعةً يمتفع بها وإلا يكون نقضًا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية رج الله تعالى عنها أمنا وجعل عدقها صداقها وهذا ليس فيه عوض مليء وقال لرجل من المسلمين زوجتكها بما معك من القرآن زوجتكها بما معك من القرآن فيقوض أن يكون الصداق منفعة ولا يترط أن يكون نقدا أو مالا يتمل قال فكل ما صح ثمنا أو أجرة وإن قل صح صداقا ولذلك فلا حد, ولا لا حد لأقل المهرب ولا لأكثره فيحضر بما يسمى مهراً وكان قليلا قال النبي للرجل المسلم التمث ولو خاتماً من حديث وصح عن عمر رجل الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال لا تغالوا في مهور النساء لا تغالوا في مهور النساء فلو كانت مجرومةً في الدنيا أو تكوى عند الله لكان أولى بها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وكان قلوب المهور ارتفاع أسعار مهور النساء والبنات والزوجات فلو كان في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل لا سبقنا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فمختار الخنس ما يقدرها يعني على مهرب بنات النبي صلى الله عليه وسلم وجوجات النبي رجل الله تعالى عنهن وأبراهن هذا يعذب في عائل بير مغلق ولا يعد ذلك خيدا ولا شرطا وإنما هذا هو العدل والكستاص الذي افتاره الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويجب على الزوج دفع بمجرد تمام العقل ولا يقول إسقاطه بحاجة يجب على الزوج دفعه بمجرد تمام العقل إلا إذا جرعوا من أسعى أنه يؤجل بعضه ويقدم بعض جرعوا من أسعى يعجل كله فلا بأس يؤجل كله فلا بأس يعجل بعضه ويؤخر بعضه فلا ولا ضد ذلك كله جاء سبيلة القرآن والسلام فإنتدى الوجهة ولم يسمي لها مهرا لم يستطل ولم يشهده وإنما لم يسميه فقط لم يسميه كأنهم يتقدم إلى ولي المرأة مثلا ويقوم بمسألة آثة الاتفاق والإجاب والقبول الآخرية وكل كم تسمي مهر يقول لنا ثالث شاء الله لن نستلب إن شاء الله نتكلم فيما بعد يعني تسمية المهر ليس شرطا في صحة, صحة عقد النكاح تسمية المهر ليست شرطا في صحة عقد النكاح فيصح عقد النكاح بهجاب والقبول والإشهاد والولي على الشروط التي مرت ثم بعد ذلك لهم أن يؤخروا النظرة في المر لهم أن يؤخروا النظرة في المر فإن عقد عقد غاءة على غير تسمية مهر حال العقد يسمى ها؟ بالمخوضة يسمى بالمخوضة التي لم يسمى لها مر يقول فإن تزوجت ولم يسمى لها مهر ولا لم يسمى لها صداقة فلاها مهر مثلها لها مهر مثيلتها يعني بنت عماها مثلا اختها الكبرى اختها الصورة في مثلا في طواء درستها أو نحو هذا يعني في طبقاتها الاجتماعية يعني كان تمها هذه المرأة ايو الرجل ان تزوجتها او كان تزوجت فلانا او فلانا بكذا وكذا يكون ذلك مهرا لالتي لم يسمى لها صداقه قال فان تزوجها ولم يسمى لها مهرا او لم يسمى لها صداقا فلها مهر المثل فان طبقها قبل دخول فلها المنعف فإن طلقها قبل الزفول فلها المتعة على الموسع قدره وعلى المقتر قدره على الموسع قدره وعلى المقتر أو المعشر قدره قول الله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفريض لهن فريضا ومدعهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاع بل معروف كما صار ضخم قال المعباش في ترجمة هذا المتاعب المعروف قال أعلاه خادر وأناه جزوى أعلاه قادم يعني يعطيها قادما عام يعني تمام هو اذناه كلش وقت قصوى تصيد فيها قصط شتاء او قصوى في هذا يعني مما يدخل في معنى المتعه بتفسير قوله تعالى على الموسع قدره وعلى المقتري قدره يعني الامر مرجوع الى العبد ولا 100 الشرع بي يحده لا يتجاوزه بايه الانسان في ولا في صالته امطلاقه هذا قبل الدخول فلها فلها المتعة وإن طلقها بعد الدخول ولم يسمي لها معرن حتى دخل لها فلها صداق مثلها لها صداق مثلها يأخذ من رأس التالثة ثم بعد ذلك تالثه بفضل ما لها على نحو ما تكفى في الكتاب الموت قال ويتقرر الصداق كاملا بالموت والدخول ويتنصف بكل فرقة قبل الدخول من جهة الثوتي كالطلع ويسقطه بفرقة من قبلها أو فسخه لعيبها إذا المهر يمر بثلاثة أحوال إما تقدره فكاملا يعني سنى عشرة آلام يتقرر لعشرة آلام في دمة الرجل أو يطالب فيه المرأة أوليها يتقرر كاملا للموت يعني عقد عليها ثم مات ولم يدخل بها فاستهق المهرة كاملا تمام؟ طيب دخل بها ثم مات فاستهق المهرة كاملا يعني في الموت فاستهق المهرة كاملا إذن يتكرر كاملاً المهر في الموت، ولو قبل الدخول وبالايم؟ وبالدخول ويتنصف, ويتنصف يعني يجب دافع نصفه وإن دافع النصفه من حقه أن يعود عليها بالنصف بالآخر ويتنصفه بكل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج كل فرقة قبل الدخول من جهة الزوج أي طلق قبل, قبل دخول لها نصف المهر كان دافع لها المهر كاملاً له أن يعود عليها إلا أن يعفو إلا أن تعفون أو يعفو الذي يجي به عقدة النكاة لم يعطيها المهر ثم تفرق ها؟ وقد سمت سم لها عشرة ثلاثة وعقد عليها ولم يدخل بها ثم طلقها لها بصمامة ما الصمامة؟ كما قال الله عز وجل وقد فرضتم لو أن فريضة فريصه. ما فرضتم؟ يعني هذا قبل, قبل دخولي بالنساء هذا قبل دخولي بالنساء بعد تسمية المهر يعني تفديره هو تهديده طيب أعطاها المهر كاملا وقد سمها له أن يرجع عليها بالنصف إلا أن يعني لن أعطيها المهر أصلا وعقد عليها ثم طبقها وقد سمها لها أن ترجع عليه بالنصف ولا أن تعطي لها أن ترجع عليه بالنصف ولا ان يعفو الا اي يعفونا اي يفسخ او يعفو الذي بيده عقده نكاح اي مين الولي ولا الزوج لا الزوج تمام الزوج على المساله في نفسها مساله في نفسها من الذي له عقده النكاح قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الطلاق يفسخ انما الطلاق المنفذ بالسف فمن الذي بيده عقده النكاح والذي يبرمها هو الذي يفسخها هذا الذي له النكاح والذي آه الطلاق هو الزوج بهاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدمتها بالأفريق أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج لا الولي ولا سيد الجديد قال ويتنصب بكل فرقة قبل دخول من جهة الزوج كالطلاق مثلا أو الفسخ من قبله هو تمام ويسقط بفرقة من قبلها ويسقط بفرقة من قبلها المرأة اختلعت زوجها يسقط مهروها ارادت ان أرادت من جهه هي هي لم تقضى الرجل بعد الف يعني لها قال لك قم بهذا النكاح قال له اريد الفراق ها هو الفراغ من جهه هي ولو بعد الدخول فيثبت المهر جميعا يثبت المهر جميعا قبل الدخول بعد الدخول قال ما انه من جهه أو فرقه جاء مكتبه للمراه ها او فسخ لعب او فسخ لعيها فسخ نكاح لعيب المراه قبل الدخول فسخ النكاح ها قبل تقول الشفيعه لا مهره لها لا مهره لها فما ان دخل بها فلقى مهر بما استحلم بم... بما استحلم فرضيته ما على من غره الا ان كانت هي التي غرته الا كانت التي غرته فان يكون خطبها إلى نفسها وقال انما اريد امراه بكره فقالت انا بكره تمام فذهب فتزوجها على هذا واهلها لا يعرفون هذا الشرط تمام ثم ذهب فجبا فله ارش ايه فلقى المهر بما استحلم من فرضيته ما له ارش ايه فرق طيب فرق مهر الطريق من ما البنت قال سبحانه وتعالى يبقى قال وينبغى لمن طلق زوجته ان يمتعها بشيء وينبغى لمن طلق زوجته اي طلاق قبل الدخول بعد الدخول مع تثنية المهر من غير تثنيه المهر ينبغي لمن طلق زوجته ان يمتعها بشيء ها يحضر به جبر خاطرها يحضر به جبر خاطرها لعموم قوله تعالى وللمطلقات جميعهم مطلقات متاع للمعروف حقا على المتخين وللمطلقات متاع للمعروف حقا على المتخين فهنا جاءت الآية في عموم المتفقات سواء كان مدخولا بها, بها أو غير مدخول بها أو سواء كانت مسلمة لها المغرى أو ليه المسلمة لها المغرى هذه غير الذي يعني ذكرنا متعاتها بقوله تعالى على المنزئ قدره وعلى المؤكري قدره في تفسير ابن عباس علاها خاضر وأدناها قول ده ونايه خش خش خش وقت بس انا بس تقول حاجه ولا انا اتكلم اقولها س كده لا خش وقت خش قيار باب وسط الزوايا قال شيخ رحمه الله تعالى يلزم كل واحد من الناس الزويين معاشره في المعروف يلزم كل واحد من الناس الزويين معاشره في المعروف فهو المعروف قال الصحبة الجميلة وكف الأذى وأن لا يمطره كل واحد من الاثنين لا يمطر آخر حقه الصحبة الجميلة بإفاف الزوجة بالأخر ومعاملتها بالخلوك الحسن وأن يكون فحاشا ولا بديئا فقد قال نبي محمد صلى الله عليه وسلم خلوكم لأهلي وأنا خلوكم لأهلي خلوكم خلوكم لأهلي تمام سن واحد من يتجمل اخوانه وتجمل جيرانه وتجمل لاصحابه اما اهل البيت فكل حلوه للناس وكل مره للدم هذا لا يذكره مسلم هذا لا يذكره مسلم ابدا الخبيره ان ان رسول الله قال هذا حلوه الناس والخبيره التي رغب فيها رسول الله قال خيركم خيركم لاهله خيركم خليكم لاهله فيرون منك كل خلق الحسن ويرون منك الصبر على أداهم ويرون منك الإخضاء عن خطأهم ومن قالت في هديث أم ترعيم زوجي إذا دخل فهد وإذا خرج أسد ولا يسأل عن معاه يعني هو أسد على من على من بالخارج لا لا على من بالبايت لا على كثرة التناح المسكينة الضعيفة الغريبة الأسيرة لا هو إذا خرج أسد وآسد على الرداد هناك خارج في الأسواق وصحاب التباري وفي الفياعات والأشرية على الرجال أسد إذا خرج وإذا قد فهدت يعني كثير من الضغار يطلقش يعني على المصطلح المصطلح لا, لا يذكك يعني ولئما النساء يعني يعني يرغبن جدا في الرجل الذي لا يذكك أما الذي لا يذكك وإن كان أجمل الشباب وإن كان أكثرهم حصوبة مفعولة وإن كان وإن كان طالما أنه يذكك ويتعنت قال النبيه إني لم أبعث متعنتا وإنما فعثت رحم صلى الله عليه وسلم إني لم ومتاكد طبعا ما لازم يكون هناك ايه اسقاط لواجباته الشرعيه او اقامه للمعاصم ومترات فالانسان يؤدي طالما الامر في حقه يعني طبعا لم يضط ارض الغداء ليس في موعده المحدد أو العشاء اغضاب كسيد الثياب يعني لسه بالثوبه الجديده لبس ما جاش عشان يتعلم على الايام مش مقرر بالقديم امر الاولاد ليس كما ينبغي مظهر الاولاد ليس كما ينبغي نظافه البيت ليس كما ينبغي كان النبي في منتهى اهله صلى الله عليه وسلم فكان كان يضم البيت يا نص سطر سلم ويرضى عليه وفي ثوره صلى الله عليه وسلم فمن منكم يترك بيته او يقوم بيته يستاهد رسول الله ليس انكار المره ولا هدينا كما ورثنا من ابائنا الجعلاء ابدا انما هذه رحمه يترحم بها رسول الله على اهل بيته وهو من هو اوتي قوه 30 رجلا في الجناح اوتي قوه 30 رجلا في الجناح صلى الله عليه وسلم وهو من هو يعني لو خيرنا بين بين الحياه والملك وبين رسول الله اختار الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك لما فجرهن الله عز وجل إن كنتم تريدنا الحياة للدنيا وزينتها فتعالينا ومجيكنا وأسنأتنا صراحا جميعا فإن كنتم تريدنا الله ورسوله أهدار الأجرا فإن الله عد للمحسنات من كن أجرا عظيمة قلنا جميعا ولم تتخلقوا أهدار الله رسلم. لماذا؟ لكسن شرطه صلى الله عليه وسلم كيف الصالحات الخالي تأتي الأواهد تمام؟ تزوجت أربع رجال تزوجت أربع رجال قبل قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يثنون عليها خيراً عليه عليهم خيراً كلهم يثنون عليها خيراً <تصفيق> نعم المرأة أمه ثلاثة نعم الرجل خلالي نعم الرجل الثالث ثالثة يعني ما طلقت منهم لسوء عشرة منها ونحوه ثلاثة والذي ما قبل الطلاق كان عمر سات لما حكمت العشرة ورين الناس سهلاً سواد وسهلاً الطلاق أما الإنسان الآن يعني غالي جدا في مهور النساء ويكون يعني كما قال عمر فإذا عاش معها عاش معها لتراهة ويقول كلفت فيكي على كل تربة كلفت فيكي على كل تربة التربة تعلق بالحبل يعني أنا بعت الورالوي أدابي حتى الحبل بتاع التربة بعته من أشكل الضائف وأرضاي أولئة في الصداء فهو يمسكه على إيه؟ على مضب لماذا لأنه سيارة أما الذي كانت تتيسر ان كاهته مصار النبي شخصيا المخير والمتاح الى صوره فادى يعيشوا مع اهله على على المعروف يعيشوا مع اهله على المعروف تمام والانسان يعني لا يعين قد يبتلى بترهب راث او قد تبتلى بقراقه زيها ولكن عيشانه على المعروف وديمومه العيش والاحسان احسان بعضهما إلى بعض جاءت براته الى عمره تبارك الله تعالى اعتاه الله ورضى الله فقالت ان لا تكن تمام وبقي وبقي من الاولاد اذا فقال ذلك قالت أفّي هي المرأة لا تريد الرجل وتريد أن تصفح بها تذكرها فتستمتع وقت مجرع فقال داني يعني اعمل انتهي بالسلم لا تتكلفي المحبة قال ذلك قالت أفّي قال نعم فتفي قليل من البيوت ما بني على الحب قليل من البيوت ما بني على الحب إنما يتعامل الناس بالمعروف إنما يتعامل الناس بالمعروف يعني كل الجيود ليست قصة ظلام طويلة عريضة وهي قصة خبه وقصة كلا لا مثلا مثال المعروف ونعمومة عشرة وبناء عسرة وتركية أوداء وإخلاق أجيال هذه بمعاني ايه؟ معاني للمسلسلات الباردة والأفلام الباهتة التي يعني يصدونها في أثاني الصبابي صبا لا تقتل شيء مرة أخر وليس لا كبير حيث من الواقع إنما يتعاشر الناس بالمعروف قال فيلزم كل واحد منهما همعشرة الآخر بالمعروف أو معشرة الآخر ويرزمها طاعته في الاستمتاع وهذا واجه بإجماع إدنه طاعة المرأة, المرأة ترجهها في الأفراشه ليطأ وإستمتع عليها درجة فرض متعين بإجماع أهل المرأة. بإجماع أهل المرأة. يقدم على صياب النفلة وقيام النفلة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحين للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنها وصلنا كده قرب إلى الله لماذا؟ لعل زوجها يشتهيها في اثناء النهار فاذا ارادها قال لك اني صائم انت كذب زوجك هذا لا يجوز لا يجوز الا انك تقول هاتك في حادث ساقوم اليوم شرط تمام أو تعدل انا ان شاء الله رب العالمين هنصحى يعني انا ساصوم غدا هل الحال هل في مانع في طوارح ثابت في رغبتي كده والله يعني ان شاء الله رب العالمين أنا, انا عندي بكره مثلا اجازه او رب مثلا ساتفرج انا ولا رغبه في غروب مثلا اريد ان مع زوجتي قليلا غدا نفس وللاسف ان بعض الناس يتورع في ذكر هذا الامر تمام ثم هو بديء اللسان يعني في ظاهر الضبر الاسيان جميع الخلق ويجي مع زوجته يتورع ويتحاشى كما يقول لك انا ما استاهل ان انا لا اتكلم عكس كده ازاي اقول لها مثلا انا هودي في فتره زي ده ايه بالظبط ابتدى اعقدت عليا هذا عقد على ايه على مصلحه ابني هو ده اصلا في طريقه العقد فيتكلم بقل يقول انا بحادث إن, ان شاء الله طلعك في البيت اليوم انا لن هذا تمام ها او بقى هل او تجهز او تنضبط تحافظ بنفس لماذا ان بعض الناس يتوقع وهو يكتم على مساله النفاق مثلا الامر خطا جدا تمام المراه مهمله او لا تهتم امها لا تحلم بشيء وهي مثلا يعني يعني ظاهرها وباطنها لا يصبوا عدوك الملهي مثلا وهو يعني يست تمام ويستحق تكون مثلا يعني يامرها بكتابه الشعر الباطن او يامرها بتنظيف اسنانها او ان ترى بتستحق ده تستحق تمام يعني يأتي على نفسي وتكلف ثم يأتيها وهو كارف جدا لها فتشتد من التنظيم فلا يتحمد شعر أو شعرين بالكبير كما هو رصيب في التحكم وبعدين مع الوقت يعني يأتي يكون خبيرا بالنساء وكيف يأتي المرأة ونحن ذلك ثم يتزد كواريته لها مرة بعد مرأة يعني إتي على كل هذا من أول الأمر كل أنا أحب زوجات الجميع أنا لا آتي مرأتي إلا ويخارجة من الحمام تغطروا معك وهي كيف فيه بدا بأس هذا لا تعرضي بنفسك ليه إلا يكون فيك بلاية العصر ماذا هي النهار؟ ماذا هي النهار؟ نعم؟ نعم هو كبرت في السن و خلاص جدا جدا أما أنت أتيها و أنت كان ستتمنوا بكراهية مرة بعد مرة تمام؟ يعني أنا أربع ذنان يعني يفرق بغفل أثنان هي هو أنا لا أطيق رئيحة فان أنا رابي في السن مثله لا أطيق رئيحة فان حول الله يكون فعون على صبرها على هذا الضوء مثلا أمين ومين وقرابت مدرين أنا أتحمى رايحكا هذا على اعترابة ووظائه ما ستبعين هو الكريم يقول أنا لا أتري لماذا تغيرت عليها المرأة غيرت هذه المثالة على قيد الحياة ولله الحمد <تصفيق> للمرأة تحتاج إلى جائزة الشعيح في خدمة وصائدة إلى دخول يقول لهم شهر واثنين بعد الزواج كأننا بشار العالم يعني لنا توقف أبدا مفاجأة بلا مقدمات أكثر ده رصدها لنتحمل ثلاث يعني طبقة الجيل التي على أثنان التلفل الديهام غرفة كاملة تمام؟ هذا اللي يخبر الإنسان المسلم النبي صلى الله عليه وسلم يعني رفق الصحابة ترجل الله في السواق جدا قال أكثرت عليكم في السواق ما زالت بريلي يأمرني في السواق حتى فشيت أمور في أثناني أنا هتخلص طبقة دي منها من كثرة غسل أثناني شيء صلى الله عليه وسلم وقاطية ونازلية صلى الله عليه وسلم وكان يكره وفائح وخبيثة جدا صلى الله عليه وس او رأي الزور المسلم ست تمام؟ هي المفروض انها تفهم المفروض ان زوجتها وما كن لها وما لها ولا هي عرفة ولا بوها يعرف حاجة من كده تمام؟ او ان لو كان يرضى بمثل هذا يعني التنزل انت لا ترضى، لابد ان تتكلم الصراحة مواقع الحفوض هي ابن كما كان عمر جدا تمام، تتكلم الصراحة بأول مشوارة سترضى بمرأة، سيقع في الطبيعة الحرط مرة ولا مرزين، ثم تتعى عن باقي حياتك تمام؟ لما تتحمل شهر اثنين ثلاثة سنة ثم بعد ذلك اطلاف وهي مع ولد والغربي ولا يستطيع أن يريها بالسر لأحد عارف أنه لابد أنه يشتر سر زرجاته ونعود الأرض ويسطر عليها فهو بعد ذلك ستتجدد المشكلة من رؤوسة مع زوج آخر أو مع زوجة أخرى اخر. فلابد أن الصلاحة بنطف دون مطاحة أو دون تفريح أو دون إراقة ماء وش أو نكتاة ويرسمها طاعته في الاستمتاع بها وإلا حرم ذلك عليها وصارت ظاهبة كبيرة من الكبارات قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم إذا دع الرجل امرأته إلى زراشه فأبت أن تجيئ لعنة الملائكة وقتك السلام لعنة الملائكة حتى تصبح لأن الرجل يخرج وتحرك وقد يقع عينه على امرأة وقد يجعل عينه على شيء بثير شهوات وأن عندما يتقرب بالبيت في, في الأعام الأغلى فهو أحوج إلى ذكاعة من عائلة وهي أحوة أحوة إلى النكاة من أحوة الوضع منها إلي منها إلى الوضع يقول وإنزمها طاعته بالاستمتاع وعدم الخروج والسفر إلا بإذنه وهذا ما في قول عنا في المحاة ألا تخرج المرأة من خيث لزوجها إلا بإذن زوجها وألا تساعة من بلدها إلا بإذن زوجها إجماعا لما القوانين الوضعية والجديدة التي تأتي تعطي المرأة صلاحيات ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان إنما هي صلاحية المحادة لشمع الله وشم صلى الله عليه وسلم. فلا يدخلن القرود من بيت زوجها إلا باذنه ولا القيام ها ولا اسفره ال... من داري او من ملكي الا باذنه وعليها الانتباه في الخبز والعجن والطبخ ونظافه البيت ونحوها تمام في القول الله عز وجل ولهن مثل الذي علينا بالمعروف ولهن مثل الذي علينا بالمعروف الرجل ينفق ويسهر ويطعم وفر عليها خدم ثم هما يستويان في المتعه عند بعض اهل العلم قالوا له النبي صلى الله عليه الذي علينا بالمعروف يعني إسلام نفسها لتزويجها في فراش يتستدع بك كما تستدع بها فاين بطره على وقد قال الله عز وجل ائذ قالوا قومون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا فضل ينفق والرأته تخدم الرجل ينفق والمرأة تخدم قال عليه نفقتها وكسوتها كباب المفترض ان بقيت عليه نفقتها ها وكسواتها وسكنها وسكنها بالمعروف يعني بما تعرف عليه الناس تمام لا تكلفه لا يطيق ولا يكلفها مالا تطيق عليه نفقتها بالمعروف وكسواتها بالمعروف وسكنها بالمعروف قال الله تعالى وعاشرن بالمعروف وعاشرن بالمعروف وفي الحديث اختاروا بالنساء خيرة لو زوج بالنساء خيرا, خيرا فانهن عوان عندكم كثيرات كثيرات تمام وفيه خيركم فكونوا لأهله خيركم خير خيركم خلوكم لأهله صلى الله عليه وسلم وانا فكونوا لأهله وعليه ان يعدل بين زوجاته في القسم والنفقه والكسو كان عنده اكثر من مره راتين او ثلاثه او اربعه لسان، عليه يجب عليه أن يعدل بين زوجاته في القسم والقسم المقصود به قسم البيتوت يا عند هذه كما بيت عند هذه كما يميته عند هذه وليس الوازيب الواضح لأنه لا يزخه مع كل امرأة ويجتهي هذه المرأة بما لا يجتهي إلى ويميل قلبا إلى هذه المرأة بما لا يميله إلى الأخرى ولذلك القسم جاء في الأمور الظاهرة لأمور البطنة أمور البطنة في, في المأكل والمسكة والمشهر والمعاملة الحسنة وخدمة الأولاد والدعاية عليهم كأولاد الثانية والثالثة أما الوقت والميل القلب فهذا لا ينطقه أي إنسان ولا حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهذا معنى قول الله عز وجل الا تستطيعوا ان تئم ام تعدلوا بين النساء ولا خلصتم ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء قال البن باطنا في الوطء والفراش ولا الخصم ثلاثه ميل وكل الميل الايه الجور الظاهر الا تستطيعوا ان تعدلوا بالعدل الباطن وهو, وهو المستطاع فلا تزوروا في الحمل الظاهر وهو مستطاع حق الباطن من السهل جدا جدا هذه كما هذه من السهل جدا ان تنفق هذه كما تنفق هذه من السهل جدا ان تنفق على هذه كما تنفق على هذه قال وعليه ان يعدل بين زوجتيه في القسم والنفقه والكسوه وما يقدر عليه من العدل وما يقدر عليه من العدل وفي الحديث وكانت له امراتان فمال الى انتاهما جاء يوم القيامه ويشق جاء يوم القيامة شقه مائي يعني ايه ماذا الإنسان يعني جريمته ظاهرة لكل ذي عينه هو ينجور بين النساء في بيته وتحت سقف داره ثم يطافه الله على روش الأشهاد بصورة الشق المائي هكذا ويراه كل أهل الموخص ثم يحسيره الله عز وجل على هذا الجو وعدم العدل من كانت لهم مرأتان فمال إلى إكتاهما جاء يوم القيامة وشقه مائي لستخفن علي وعن أنسين رضي الله تعالى عنهم قال من السنة إذا تزوج الرجل البكر على السيب عند امرأة سيب وتزوج عليها امرأة بكرا إذا تزوج البكر على السيب أو اتدأ ذكاح بكري اتدأ ذكاح بكري أقام عندها سبع هذه أيضا للبيتوتة يعني يبيت عندها ولا يبيت عندها يراها سبع ليال المستقلات هذا في وقت البيتوتة فقط أما في وقت انتهار يعمل ويسعى إلى معاشر ويخرج إلى صلاة الجماعة لكما يبعى الكثير من المغفلين ان هو يمتنع عن صلاه الجمعه والجماعه لمده اسبوع اماله لو تزوج بكنه السنه السنه انتظر الفرائض تاخذ المسائل هي السنه هذه سنه اجليس ولا سنه ابيجاه هذه لا ثلاثه ممكن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا من قريب ولا من بعيد ان من تعليل بيتوته يبيت اليها فيسكن لها ويؤنس وحشتها ويرحم غربتها كان في بيت ابيها وينتقلت الى بيت اخر تحتاج إلى من يترفق بنفسها و في اضاقه قال من السنه بنات تداولوا البكره على السجه بالاقام عندها سبعه ثم قسمت فتداخل يمشي التساوي بين بعد ذلك في البديه على ما اتفقوا على ما اتفقون عليه هو وتوجاد فلو اتفق اي عند كل واحدة في الاسبوع فلا بحث عند كل واحدة في الشهر فلا بحث عند هذه المناره عند هذه الليل الامر فيه واسع ويرجو الى يعني ما اتفقون عليه في الامر فيه عرفي لا لا نصير. قالوا اذا تزوجت فاجب اقام عندها ثلاثه ثم قتل مترفق عليه وقالت عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اراد السفر اضطراع بين نسائه, نسائه لماذا تنتجر القرى اذا من الحقوق لأن كل امراه لا تهم بزوجها باي مراه اخرى تمام فليست الاولى بحظ من الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه ولا, ولا العكس كل امراه حظها بزوجها اذا ما سافر كحظ الاخريات منهم فكيف يا يعدل في هذا الامر الذي تدافع فيه الحقوق عند تدافع الحقوق شرع رسول الله قرعه تمام قرع بين طريق يكتب اسمائهم في ورقه مثلا 64 او 36 ثم يسحب ورقه تخرج اسموها كانت معه في ايه في سفرته واطاله ثم بعد ذلك ايه يعدل في القسم بعدما قال إذا اراد السفر اقرع بين نسائه فايتهن خرجت اسموها ها خرج بها يعني بالسفر اتفقنا واذا اسقطت المراه حقها من القسم باذن الزوج ها او من النفقه أو الجشع جاد هذا يعني قالت لا حاجه لدي في ان تبت عن نفسها كما سنوها وراقتها عمر ولا حاجه فيها الى الزوج طئا واستبتاعا فتقول بت عند فلان من من اي من الصريرات أو الشابات او ممن قيل انه يميل ولكن اكثر كان فعلا سوده رجل الله تعالى عنها والله بنت زمعهم هنا رجى الله تعالى فقد وهبت يومها لعائشة رجى الله تعالى عنها وأرضىها ظن تنهي إذا كبر ستها سيطلقها النبي فقالت يا رسول الله امس علي وأهب ليلتي أو أهب ميدودتي لعائشة رجى الله تعالى فكان النبي يقسم عائشة يومها ويومها السوداء ثم لباخر سائه كل واحدة من وهذا لابد أن يكون عنقي بنفس كما قال الله عز وجل فإن لكم عن شيء من نفسا فقلوبه غنيحة نفسها كان حق مالديا أو معنويا من حقوق العشرة والأنس الزوج والبتوتة ونحن ذلك الأمر أو السبب كاملما إن فقط المتية كالبتوتة مستقنة وإذا خاف نشوذ المرأة أو نشوذ برأته وظهرت منها قرار معصية يأمرها في المباح فلا تطيئ يأمرها في الحسن فلا تطيئ يأمرها في الواجي والطاعة فلا تطيئ تمام؟ ظهرت قرار شرع له أن يعرضها ما يعرضها؟ يتكلم عن الله الله سبحانه وهذا لأنه يفكرناها عنه النبي صلى الله عليه وسلم بكل هدوء يقول أنك لا تعلم أن هذا هذا حقيق وإن هذا لا يريد كذا وكذا وأن الله يتكلمها كما تقلم الإنسان ودع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة لأن الموعظة بطبيعها منفرة فتحتاج إلى محسنات الموعظة الكويب مزاجد و جنة و نار فتحتاج إلى محسنات هل تعلمين أن محافة الزوج على زوجان كذا و كذا؟ هل تعلمين أن الله عز وجل نصب صراط الرميزان أستعلمين أن هذا الذي تفعلي لهم من عصاد الله عز وجل أدعوك إلى التجذب أو نظرة يعني أي عصائتين متجتهمة هذا جود هذا جود لذلك أننا نتعدى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ونتعدى أحكام القرآن يبتلين الله عز وجل بالهم والغطن والضنك الرسال كل غزة فاشلة على أسوأ طراز ممكن أن يتصور ماذا لأنه يقفز وكانه استبرك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أن مرحلية السجر والتوديه والواحة ثم الهجم ثم الضرب أنها لا تنفع هذه المرأة فأن رسول الله لا يعلم ما يريده بهذه المرأة في تشريعا وتوديعا فهو يتدرك على النبي فيبدأ بخيمة الأرمى ويضرب من, إيه؟ من غير سبب أو بسبب وضربا ممرحا بل إنه يشك الجلد ويبسر الطلعة ويبسر السنة ونعمة الأمر هذا كله موجود وللأسف مع الناس يؤثرون التدين والصفاء ومع الناس أنا أرى بعد بعد ناس يشوفه في حل المشاكل الوسط وصالح فلان على تزويجها ورد فلان الى بيت زوجها وهو ابتدى تمام بيقول لك مين الخصمين بقاله 20 سنه اتطلقتها كان ره... يعني عدى ولا ما عدى ولا 20 سنه عندك في اليتيم كانت مرتده في نسور حد الشيء يعني فحنا نقول لبعض الناس يعني إيه؟ النظري سعلي جدا نتكلم والنوافير والنصاحق وكل بني آدم خطأ ممكن تغطئ ممكن أبطأ ممكن تثور ممكن أخور ولكن لا هناك فرق بين الخطأ والخلق يعني الخطأ الذي يحكم من الورج الهنة يقع ويستقيم ويقع ويستقيم هذا الأمر والد، كل بني آدم خطأ تمام؟ وما وبرئ ونفسه ولكن فرق بين الخلق والخطأ يعني الانسان اصلا مستقيم على امر الله يتحاكم الى السنه كل حاجه وسقته في باله معاليه يتهكم في الشرع واحيانا يعني يغيبهم شيطانه تغلبه نفسه الاماره بالسوء يغيبهم هاي طيشه وشبابه يغيبهم زي قرطين وعدم خضره بالحال وقال كل هذا واحد تمام يوردوا بعضه ظالمين على ذقتهم اذل يعني تشتن عليه ام عليها امها او امهم او اخته او اخته او, أخده أو, أخده أو يعني يصيرنا في البيت ضجيج وما ولكن هو اصلا مستقيم تمام فهذا انصحوا بالدواء لاستقام على اهل الله سبحانه وتعالى وغالبا هذا بعد ايه 6 اشهر اولى تختفي الاحوال القالمه غالبا في 6 اشهر اولى ده المعدل في الدراسه الاجتماعيه حالات الطلاق على مستوى العالم في ال 6 اشهر الاولى من السنه تمام واكثر مجتمع المجتمع العرب المجتمع المصري على قمة المجتمعات في العالم نسبه الطلاق في العالم في ال 6 اشهر الاولى في الشباب المسلمين والشباب المسيحيين ايه اللي وقتها على نفس وقيت على برنامج المسلسل وعلى برنامج المسلحية وعلى برنامج الفيل وظن أنه سيعيش هذه الألوان وهذه الأكاتات وهذه الخرش وهذه الأشياء ممثلة المفتعلة المصنعة سيعيشها في الميت في بيت الزوجية حيث الكلفة وحيث المشرفة وحيث المسمولية في الحياة لا الأمر سيتباية فأنا يقول وإذا خافت مشوزا رأتي وظهرت منها تراع المعصيتي وأخضاها فإن أصدت هجبها هجبها هجبها في المصيح ولكن هذا ليس شرطة بالراكن المضجع انتشرت الفت هذا الحديث صلى الله عليه وسلم ساعه وشهر في مشروعه خارج بيته صلى الله عليه وسلم. لا لهنا ولا لهنا صلى شهر الله عليه, الله عليه تمام لكن الامر اضرك ان انت تبدا بالاخر البيت لا تجيء نتيجه اذا البيت تبيت عند الوالده تبيت عند اصحابك تبيت في محل عملك تبيت في غير مدينتك ها وتغفلها تمام مش في ايه ما لك أراك في ضيق وفي ضم لا لا لا إن شاء الله لهم ساعدك مينة أفضل من القضية وبعدين فترة يعني يعود إلى المرحب وبعدين يصالح وكذا وبعدين تقول أنا, أنا أصاب عليها جدا جدا أن أعودي أو أفئان أو أصالح أل قصة مهي غلطان حتى وإن كانت حتى وإن كانت إنما تهجر للإصلاح لا تهجر للإمتقام إنما تهجر للإصلاح لا للإمتقام تمام؟ بل هجر الذي شرعه الله عز وجل دواء من الأدوية فإن أتى بأثره ولله فابتعب عن لو هناك حساسين أخذت منه من عاقةً أو حباتاً أو خرصاً مثلاً يعني ماتت من فورها ألا بد من هذا الدواب لا، ينجع مع بعض النساء وينجع مع بعض النساء فإن لم يستقيم على المعروفة التسليح بإستاذهم تنتهي المساة وتنتهي المساة فإن لم تبتلع ضربها ضرباً غيراً من ويمنع من ذلك إذا كان منع لحقه يمنع من الضرب إذا كان منع لحقه يمنع من الهاجر وأنواء من الهاجر إذا كان منع لحقه يعني لأنه لا يعطيها القاس ولا يعشرها بالمعروف ولا يحسر التكلم معها ولا يحسر التجمل لها هو يأتي من, عرقه يأتي من عمله بعرقه ووزقه وقدره ويريدها في الليلة يحسره يطريد من زوجها ما يريد زوجها عمينا قال ابن عم رضي الله تعالى عنه وأرضاه إني لأتجمل لا لامرأتي كما أحف أن تتجمل لك نحن نتفذنا عن كلام دوما نشططين من حياة الله مشابه الخلاص لتطلبها بما نتفعله لا تنهى عن فعل وتأتي مثله وعار عنك إذا فأتعظيم تمام. إذا أردت أن أتطاع فأقمر لمن يستطع وإن كيف الشقاظ بينهما قلت الحال أو بعث الحال محكم من أهله وحكمة من, من أهلها يعني فهذا الأمور والجامعة والتفريق عندها فبرة في الحياة وإنها فبرة في مصالحات الاجتماعية ليس إنسان من جملة العيلة وخلاص لا الشرطة يكون مما يأنفاني هذه الأمور والجامعة والتفريق يجمعان إن رأيها ها بعوض أو ببلي عوض يعني أقول تمام شهر رعيمي لابد أن نحن تنتهي ان احنا ان انت لابد انك تعطيها فينا لا لا في نهايه الشهر كذا وكذا هذا الاوثيق لا تكل لا شاء الله ربنا علم الامر ده بالمكتوب احنا نعرف ان انت في خاطئ انت هتجيب مثل هذه النفقات او هذا الذي تعطي راتبا شهريا او مصروف بيت شهري ما له قيمه اصلا او طفل او كذا يقول الراي كل انسان بقى على قدر تقلي ولا يكلف الله نفسه الا وشاء نفسه الا وشاء تقيمه بتقسم دخلك الشهري لجراش وخمس علب سجاير في اليوم خمس علب سجاير في اليوم يعني في 200 جنيه في الشهر لكن انت تقول لي 3 شهري قد ايه ان شاء الله الشهر فقط تمام واحتاج ان اجلس على المقهى ساعة ولا ساعتين اشرب مشروب او حجر معسل او العواد الاشياء وادخل بعض النوادي باشتراك الشهري اللي كده وبعد زي عيد له 10 6000 جنيه ما تقول شهر وبعدين يعطيها 200 جنيه مصروفات انت تصرفتي واولادك التصرف يا ابا عيد دولت في الكروت دعوه على حاجه اخرى لو عدتها نقص يعني بمجرد العد بقد صفر تمام يبقى اه وانت تدري يعني ما قال اني حال الجنيه المصري يعني يرث له ذبين الشعراء الاهل ويرث له ذبين الشعراء الاهل اتفق زبين ده لو ذبين الشعراء يعني ممكن تعمل ضربيات للجنيه المصري تمام ويشارك مثلا بالاي اللي هو يشارك الدرهم القديم ده ممكن يسحب على ايه العمله المصريه فالمال ده ما بيعرفش يبقى في تكبير مصلحه الانسان ذاته لله سبحانه وتعالى يعني اضطر في هذه المصيره والله في نتائج حلول من بيوت تهدر جدا حلها يتوقف ذكره التفكير كل المساله فتهي كل المساله ويعيش اولاده وذنه في احسن حال بمجرد اته تكوين حقوق تمام لا هيبا عن الذي تعاطى مقدواته وهايك عن الذي ياكل اموال الناس بالباطل وهايك عن الذي رجل سفيه اخرق لا يستطيع ان ينفق درهما من ولد نار من كل يوم في روتو البورصه ايه ضاع واللي بعده ايضا اموال في البورصه وبعده ضاع وهكذا ستات هذا سلسل شيء يقدر عليه هذا يحضر عليه ويمنع التصرفات الشخصية في مال هو لا في نفقات الاخرى فلو اخذ الانسان اتخذ بالله عذله وراء ان النفقات واجب فرض كسراته والصور واتخذ بالله علما ان الله سيساله عن ديناله من اين اكتسبه وفيما انفقه العلي بحنا أن الله سبحانه وتعالى يعني هيحسبه على ذلك بالاستقامه او بالفساد كذلك مثلا يعني على زوجتك ديادة تنفق على أولادك غرفة وطاعة قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم في وصيه الأدوى الضرداء أقال أرصاني خريه صدقاه علي وسلم بتسع ما انا بتالك هنا ما أنا بتالك هنا ما هيت قال منها من طولك على أهل, أهل الدهب أنفت من طولك على أهل دعا إبادة ولا إصراف ولا مهين أنفت من طولك على أهل ولا فضع عصاتك على أهلك وأخفهم في الله عن الدرجات أخفهم في الله أنت موعدوا الاولاد كانوا راحوا يلعبون واول ما اسمعوا صوت الجرس بابا كله ينام متملي الهطه ويغني ويبكي ويرتعش فين ده ما قرابوش هذا الى البيت تمام لا لا ابوك ان احنا نربي اولادنا بشديده من اصحاب الامراض النفسيه جميعهم أو تمام وصلنا هنا بيقول لي كيف الشقاط بينهما دعته او باعته حاكم حكم أو الحق في محكمه في الاهليه وحكم من الاهليه يعني في هذه الامور وزع عن تضريح وتفريخ يجمعان ان راي الابي او غير واضح او فما فعل ذا زعلي فما فعل ذا علي فابن كل ايه الفلع. ها البلعم فرع التودي لان في الزوجين لباسا لباس قال الله عز وجل لباسكم لباسه وانتم لباسه وشرعا هو فرار بين الزوجين على عوض دفع المهر بين الزوجين على عوض دفع المهر قال وفرق زوجته بعوض منها أو من غيرها هي تدفع أو بعض الناس يتبرع لها أو وليها يدفع والأرض فيه قول الله عز وجل وإن كفتم فإن كفتم ألا يكيما حدود الله فلا تناه عليهما فيما افتدت به يعني افتدت به نفسها من ذلك الضرف تحت هذا الرجل قال فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقته وخافت ألا تقيم حقوقه الواجدة بإقامتها معه فلا بس أن تبدل له أي وضع ليفارضها ان كده تترجل المراه خلق الزوج خلاص ما تاها ما عدت تضيق هذا الرجل العصبي اللي هو ديمه تن. ها وابدا يعني يتعصب على كل كلمه وسط يقوم من النوم انتقال يقوم من النوم يضرب الاولاد ياتي من الشارع يكسر ويضرب ويصرخ وا ها لماذا كل هذا انا هعرف هشيله ازاي على كده المساله ما هيش تحدي مساله وعاشر وهن من المعروف المساله فيساب له معروف او تسريح باحترام ده هيش نديه ولا حرب ولا تغطيه انت تاخد الجبهه وبعضهم بقى انا من تقسيم الاولاد انت مع بابا ولا مع ماما مجموعه الثلاث مع ماما ومجموعه الثلاث صبيان مع بابا او العكس تمام وينقل البيت الى فاكر عسكريته كل انسان يكيد للآخر ويقول الولد ان ما يسمع ايه الولد الولد ما سمع جنان ويريد ان يكبر على اخت البنت يا بابا فلانه تريد مني على طول يكون مراد على رود الدين يمسك البنت ويضربها ضربك مبرحا قد يقتلها عضلاتها تمام عايزينها والام تتدخل امط طالب الشينات بص مثلا ادي السوق التلتي. التالت سوق التالت التبع العسكريه التي يراق عليها اولاد البيت دول اه وافتحال دوت تفرق وتشذب والمراه تصر دائما وابدا تثر على ابنتها تاريخ وورثها الاسره يوم كده ضربني وضربني من البيت وفي يوم كده طلقها وفي يوم كده جرحت ذوي لذته هذا ذرح بسببك وفرج عليه الناس وتجمعوا وصوا خرجت اصوات الى الشارع وفعلتمتمي عنا انه ظالم جبار بس الله يريح انا منه. دي روحها تاتي البنت ادي البنت مثلا بابسط طريقه تذهب الى سكن الجامعه وتاتي بزوجها هي حاجه ايه هو مش ده يعني الارض لها قيمه لو في البيت هي ترتبط من مجموعه افراد لانها عضو للاسره طب لا بد ان تستفيد لا الله الرحمن الرحيم فاذا كرهت المراه طولا خا زوجها لابصيها او خلقته مش عاجب شكلها مش, ع... شكل مش عاجب طب كان فات الاحلام ايوه فتحت على الطواليات ها وبدات تتفرق على شيوخ الاماميه وفي بلد الزاج الشيخ يجيه بتاع الكاميرا ويعيد اللعنة شعر شعر ويعنيه هو, هو بيغير والغطرة وينزل على أمير واسنانه والسنائة طبعا هذا ماذا؟ هذا حراب هذا حراب ما شيخنا كلهم قالوا للنساء ها ولا تريد كان لابد من طلب علم يعني وحبك طلب العلم عن طريق الفضائيات اسمعنا ولا تريد وإلا على أسوأ الأحوال كما الكاجل بعيدة لقد تصورة بعيدة فلا بأس أن تنظر وانتضرب جدا من ملامح الرجل تهدوا اظن واجب على الكتاب الله لانك نسيت وبترجع انت تبص على نفسك والشيخ فلان تبهتك واخد بالك اتذاك ما شاء الله ده بيقول لي اقمر دوم أم وانا قاعد مطرحك وانت قاعد في وقدراتك كلها محدوده فانت نفسك على نفسك تكون تغيرا صاحب هيره أي فايه ده وجه ثابت يبقى خالص ابن فهمي ابن خطيب النبي صلى الله عليه وسلم فاهم ابن فهمي ابن شمس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيشرف في ايه الكبرى لرسول الله صلى الله تمام كان يتكلم بالكلام هيك عن فرائص من الأعراض تلتعب من كلام ولكن ولكنه رجل الله تعالى عنهم خددتون يد سواهب بشرة جبلة وقصر القانة وحامل الرأس يعني في العبر وتدود امرأة من بنات العرب وكان فالس أحلى مهد بن الطرى بعد أنيها رجلاً غير هذا الرجل فبينما هي في خيمتها اليوم من عليها فراك عن طلب الخيمة فوجدتهم مقادما في نفر من أصحاب أصحابهم قامة وأسودهم بشرة وأخباحهم وجهة وقعد عادهم شعر قالت فاتيني لخطة رابع الطرف الخيلة لابنا في المصرعة ببرة مصرعة بصيراني في صورة بشر تمام؟ الزلوج راجع يعني أشتح نكون عن المصري ده التسيخة نعم الأرض عاد بشهيد ولا رجل وده رابط رجلو قد جزء أصلا ماذا لي في هذا ولا ملاسك؟ ماذا ليه ده؟ ايه ما حيث له بقنا نفسه؟ ده مصرعة ده الحمجة بتعودش حمجة ده مصرعة والناب على دبيتها بعد ذا والمدام والست والأنسة والأستاذة والأبا والأخير كان أمه الولاد الصحيح بالسد والفرقة أولاً كماماً الولاد بتاع الكرة كل ما يجي الدنيا فلقى الشعر كده والتنكرت والله أطلع كماماً أطلع وتتكثر على ذا وكيه فلماذا؟ قالت فرفعت طرف الغفة كريته على فرقة ماذا ذكرت الخرفة عندما؟ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد فرقة تنس قالت وليما؟ قالت لا أحضر وإني أكرر بعد الإسلام يعني مش يعني لو قال أتعارف للفرش في ليلاتها تقول له لك بعد أن رأيتك في ورصة هؤلاء الناس و اكتشبت أن انت من تشعني على مرصفاتك هذا هل أشري من نفسي لك وأكون في تستنفر بي وأنا أتخيل فلان وفرأ هذا لا يفكر هذا يا رسول الله إني أفكره مثابتاً وإني أخشى أو أقرر كفرة فقال ابن بيسر أستنفقه قال ابن أمهارتها هديث قال خذك هديقة و اطلقها تطلق فطلقتها أو فرأتها على عبدي على دينية. في موارد تتقصى صور يغار على عرضه ويتقاف على دينيا تتبو القطع ترى فارس لذك في حوض ذبح وتتذكر رجلا اخر ها من ذوي الشعور الصفراء او العيون الزرقاء او الطول الفارع والعضلات والجسم الذي يلمع ها وخارج حمام السباحه او على حلبة المصارعه تتق الله على ذنا في على ذنا في نسائكم وقد قال عمر علي بن الخطاب رضي الله عنه الا تغرون فطوله ليس يقدر خروجنا الى الشوارع فينظرنا الى العروج وانظروا له هنا العروج العبيد الاجانب اكيد يا جامي اللي عندي عليه طالب واحد روماني واحد يوناني ده شعره كده ما اعرفش ده ونشور طيعه كده تشبه الترام بالعربا ها فقد يعني ترى مره بعشق هذول لا يا حلو لا لماذا خراجه ولا دخله طالعا من ليه ولما توقف البيت الشاشات والنت والرموت ها والشبكات العنكبوتيه والمواقع ومش عارف كده فلا يجب أن يلقى اتق الله, الله بمنات بيتك وفي إنسان بيتك فإن ضرهت المرأة خلقتا أو خلقته وخافت أن لا تكيه الله بإقامتها معهم فلا بأس أن تبدل له عوضا يفرقها تمام وحريبه بالله فليجب من المرأة في الكرارية لأن يسلح بالسن أن يسلح بالسن وإلا فبعض عديم الديانة وعديم الأخلاق والرجولة أنا رفع تداشت ودي هاتفية ان البنت يعني تريد اتجوزها ابوها ما لا تشتهي ولا تحب تمام فادى عليها ابوها فزوجها بشملته تريد ولا تحب فكلما جامعها يعني اصابها الطرف تمام حتى لا تتقي كل يوم حتى كانت تموت من الضعف كانت تاكل ابدا كلما اصابها بالطرف تتقي لا تتحمل ابدا هذا القدر من التحرك في صوره رجل تمام وابوها تزوجها ابن عم فلان ومن بقيه العيله وبينهم معروف معروف او معروف لا يذل الفتاه هذا حرام تمام وهو يعرف أنه تقول له بالله عليم أبو سئيدة التفروحي وهو يخصبها على نفسها فتتقيا ولا تستطيع تقوم بذلك انتبه ما الذي خده؟ هل هذا الإنسان عنده مستفضة من رجولة البطر عندي أنا أو شاء؟ إذا وجد من امرأة في عدم محبة بالأدب حتى وإن كان عنده ألف ولد بدلاً من أن تتعشق رجل البيض بدلاً من أن تتعشق رجل البيض فإن كانت إذا برضا قد نبعد للأمرأة المحبة يعني فسترة ودائئة بلحمك ودمك لان هذا قليل نادروا في وسائل اليوم تمام راد الله برعته محبه راه ودود راه تعرف قيمه الاسره وتعرف قيمه الايه صبر على معان الحياه هذه تحمل طوبه على راسك وتحسب الى هذه المرض خاصه التي لاقت معك الامراض في من اول اشواره الحياه في الجمهور الشباب كانوا وقتها وجمهور الشباب إلى اليوم يصدقوا اقصى ورقه منهم حتى الساعه دهين تمام فاتق هذا يعني هي قابلك ولا مالك ولا حق بلد ولا يعني مثلا يعني هيات جماليه خاصه تنشد بيك الناس فرد يأتي فالتبع الله عن تدفع تمام؟ يقول وَنَصِحُهُ يعني البذل الذي تكذره في كل قدير وكثير ممن يصحُهُ الطلب فإن كان لغير خوف ألا يُكِيم حدود الله فقد ورد في الحديث من سألت زوجها الطلاقة بغير ما بأس عراما عليها رئيكو الجنة الحال مستقيم والرجل ربي صالح ورجل إن شاء الله لا يعاد والأمر مستقيم وهي المرأة لها مرأة, مرأة لعوت لا تستقر على حال ابدا ولا تضيف الاسره وزنا ولكن ارادت هو طلق وخلاص خش نخرج بالمعروف كما اراد دخلنا بالمعروف انت ناس واي معروف في هدم اسره فيها 10 اولاد اي معروف في اسره طول بعرض مثلا تحتاج الارفاق ها وأي... معروف في بيساء سمعت ابي يقول مثلا بنته الاولى وقالت تجربته في الحياه تطلق خير اي ادعي السبب لماذا ها شفت الراجل مش عاجبك لا ده ما شاء الله ربنا الله حسد الخليج جدا وكان نفقات طيب الأولاد مثلاً فالبقية سألت ما شاء الله أنت قابل الموضوع كذا كذا هل هو لا يطيق إتيانك لا دا ما شاء الله صحا وعامية ما شاء الله طالعية طالد يا هو مرحك كده الكفاية حديثة يعيش كده وانت كنت مكرها عجلة كفاية حديثة دي حياة روشة أي من رأى سألت زوجها الطلاقة بغير مبث فالجنة عليها حرامة فحرام عليها ويحدد جنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هؤلاء إن المفتلعات هن المنافقات الخلع لسوء عشرة لسوء عشرة بيت الزباين ولكن لابد أن يكون على عوض وأن يكون بضغط الطلاق على الصحيح هو فسخ لا ينقص عدد الطلقات على اثياء المذهب الأحمد وفي أسوء طيب الله بقراء الخلع الفس... فسخ وليس طلاق على الراجع بالطلاق سيئ معتبر في الأهل الإنسان بمعنى أن الرؤون لم يطلقوا يطلقوا لولا وسائلتهم مخالعها تمام؟ يبقى له طلق. يبقى له طلقه ولا ينقص على الطلقات ولا يست ايه الخلع تمام <تصفيق> والمختلع تعقد بهيضه المختلع تعقد بهيضه الا تكون حاملا في الوضع كتاب الله قال الأخ فيه قوله تعالى الى ايها النبي اذا طلقتم نساء فطلقوهن لعدتهن ليعبدن مشروع في الكتاب والسنه والاجماع الطلاق مشروع مباح أو مستحق او واجب احيانا تمام الطلاق مشروع في كتاب والسنه واجماع العلماء ولم يصح في النهي عنه حديث ها كحديث يعني مثلا ان طلق الحلال الى الله تبارك الذي لم يكتب عن رسول الله صلى الله, الله عليه وسلم لكن لو ظن الرجل امراه في اجر ما باس ايضا في حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثه لا يقر الله اليه ولا يذكيهم ولا معادهم وذكر منهم رجلا تزوج امراه فلما قضى شكواها منها طلقها لا اي حاجه خلاص كده وخلاص يمكن كده خلاص يعني في مصلحه تمام والطلاق بلغتك هو يعني من الطلاق من الايه من الطلاق وهو التخيير التخيير تمام مشروعا هو حل عقد النكاح او بطل حاجه العقد النكاح او بطل والطلاق من حق الزوج لغير غيظ وان سيحكم من الناس لا ولي المراه ولا المراه ولا احدنا على حين حل الطلاق بدلا عن الزوج إلا ان ادى له الزوج لصحتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الطلاق لمن اغض بالثاني قال لهذه الأفضل في هذه الآية يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وغيرها من النصوص الكتاب والسنة وطلقوهن لعدتهن لعدتهن فسره حديث بن عمر حيث قال أو حيث طلق زوجته وريحة عبد الله بن عمر طلق زوجته وعليها دم الحجم فسأل عمر أبوه سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال النبي أمره بل عمر يأمر عند طاهره عمر الذي فقد ذاته ان يراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق قطعا من النساء ثم ان شاء امسك بعده وان شاء طلق فقبل ان يستحق قال فكيه العده التي امر الله ان تطلق لها النساء فطلقن تطلقهن العدهن اي مستقبلات عدتهن اي مطلقاتهن عده تنه وعده قال في روايه مر قد ثم يطلقها مر قد يطلق ثم يطلقها طاهرا او حاملا يقول مر ثم يطلقها طاهرة أو حاملا وهذا يدل يعني من كلام كلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم في طرق هذا الحديث ما قال لي او اراه تقسيم الطلاق الى قسمين يعني قسم الطلاق على هذا التقسيم الى قسم الطلاق السني وطلاق بدئين طلاق ثني على أول في شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وطلاق بدئ أما طلاق الثني فهو يطلق الرجل زوجته طلقة واحدة رجعية في طهر لم يمسه طلق الرجل امرأته طلقة واحدة رجعية في طهر لم يمسه فيه أو في حمله طهر قد استبان حمله قول النبي مره فليرجعها ثم ليطلقها قاررا او حاملا، يعني يطاهر وقت مستس وحمل تبين حملها، تمام؟ هذا هو الطلاق السنة، أما الطلاق البدري فهو أن يطلق الرجل امرأته أكثر من طلقة في مجلس واحد طلقة أو ثلاثة، استفرق جميع الطلقة في مجلس واحد هذا يسمى بالطلاق البدري، وهذا حرار؟ استفاقي أهل الأن، حرام أن يجمع أكثر من طلقة في موقف الموحدة حتى وإن عرب ان يطلق امراته بالطلاق ابتطال ثلاثه او ابتطال طلاق طالق او اتطالق بالثلاث او ابتطال طلاق طالق طالق ثلاثه كان كتابه استيريا او او نوبه الايه نوبه هكذا يعني حتى يعني يعني على هذا اللفظ الطلاق عليهم هذا فرض لا جاء ارد الى عباس وقال قد طلقت امراتي قال فقد طلق قال بالك منك يا اخلاء والماخي يذرك عليك هم ثلاثه كفار باءت منك يعني انفصلت عنك باءت منك بثلاث والباقي يضر عليك تمام فانا بقول ان الطلاق البدعي هياج مع أكثر من طلقه في مجلس واحد يجمع اكثر من طلقه في مجلس واحد أو في اي لفظ واحد او أن يطلق طلقه واحده في حظ ها او في طور المساء طلقها في الحج مبتدع ضال طلقها في طور المساء مبتدع ضال كيف يطلق المراه وقد بدأ ما بيننا ما بدأ وظهرت في المشاكل فأنا سهل فلا خلق هذا ما مش انتقام ولا عقوبة إطلاق ذا فحن عبّة النجاح كما تدورتها بكتاب الله تطلقها على كتاب الله وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حتى ما ينتبين حملها أو تأتيها حيطة طول جديد. ثم تطهر في الطول الجديد ولا تمثلها مين شيء فقط؟ غالباً مع الخمسة الثوان فقط من أدمة النقش وحنة الكلام ومجرد أنه هو ينتبق هون إلى جهة أخرى فضلا أن يخرج عن البيت، فضلا أن يقعدوا من ثلاثة أرفع عند أصحابه، يقعدوا يقعد عن تلحكة شوية إلى أكل يوم رجع نفسهم قبل الطلاق، كل عمل انتهى تماماً تمام يعني معظم مشاكل الطلاق التحلي بعد ثبث دقائق فقط معظم مشاكل الطلاق الأبلي وانفراط عقل الرشرة، وتشريد أولاد قد بعد خمس دقائق فقط ذو يعني ينزع عن هذا النزاع والصراخ والشقاء، ويبعد عن المتاتين بسنة. تمام وده بنفس الكام مره تعزم على طلاق امراته ولا تفعل بك وتفعل تتفادى المساله بعد خلاص العصر ان شاء الله اكون اخذت قرار وانا هادي قد الصراو الافكار قبل المساله ان اراجع بكيس فتحه لبنت الاولاد وتنتقي بس وقل بقى كل هدوء ولا ايه انت اللي قولنا ده ولا انت لسه ما ده تنتهي الفرصه تمام فالتزات الشرع يعني اعطي هذه الفرصه التمهيدانه لايه ياخد السهم في عاده من ازمه, أزمة الغضب والتمهل فالطلاف المدعي وطلافه في الحيث وقد قال ضرور تحرم الضوء عبدالله طلاقة بالحيث لماذا؟ لأن المرأة زمن حجها تكون في الطلبات النفسية رغمًا عنها في عصبية غير المعتاد في الطلاب المعطلخ على غير المعتاد في ضعف مع عدم على غير المعتاد فالمشاكل ثاني مشاكل في فترة تأخذ سهلة جداً. لذلك من باب إذا ضعق الأمر تسع وإذا كسع ضعق مشاكل تأكثر قرر معها فيهدّم الضوء مرأة حتى تنتهي ف في حالة الناسية المنضبطة فإن أراد أن يطلق عن وعد وإن أراد أن يوقي ان عن وعد إن أرادت أن تطلق زجالات أرادت عن وعد وإن أرادت أن تبقى عن وعد أن أما في شدة الأعصاب والإنطلابات ونعمة الأشياء الشبعي العلم مثله فإذا خالق وطلق فقع الطلاب في مدهة الأئمة الأربعة وفقهاء المدينة السبعة وذكر الفنطبي والشنططي إجماعا وعد المخالفة شادا طلاق البدء طلاق الهيد واقع مع الاسم والمعصية والبدع صلاة في طهر المساهة فيه واقع مع الاسم والمعصية والبدع جمع الطلقات في مجلس واحد في قول إلم الأربعة يعتدي بثلاث سفر ينحسب عليه بالسفر إلم الأربعة إلا خلا لبعض المتقدم التابعين ومذهب الانتمام الزهري ومذهب الصهرية وما رفع عنه شيخ الإسلام رحم الله أن جمع الثلاث في مجلس واحد ومحسب الطلقات واحد المسألة بقى فأتوله عرض ومش أي إنسان حضره في المدينة في الطلاق يدول يوتيب يفتي الناس في الطلاق لا، إنت شير المسألة عن قلبك وقول إذا هل تتصل بك الآن؟ أو اذهب إلى إيه؟ إلى غزمة الفتوى هم اللي له قطان على الناس يتكلمون بما يقوز وملأون ورفعها من عمق تحل له فرجا يستمتع به لا دخلوا به النار أي فقين أنت؟ أي فقين أنت؟ أو فرحة؟ يقول في مسائل الطلاق ومسائل الخلق لا ده فسح، لا طلاق لا بدت منك، لا رجعت لك عن ف مال فرق اخواتي في اسره وابنك في اسره ها هو بهذا الامر لا لا المساله سهله ان شاء الله مساله بسيطه تشخدها وروح انت بتدينا شيخ خدها وروح تمام هو هتعمل كده ثاني تحط في صندوق المسجد 5 6 جنيه مساله بس هذا طالما بي هذا طالما بي تحد له فرض يتمتع به على فراشه تتغدى فيه بنرج الهم كده بقى الى تحديد لو ان طلاب العلم ما تكلموا بمسائل مسائل التراث يتكلموا التجريبي تتكلم الشياطين ابعدها نفسك ولا تاكلك ال كلهم إدابوا لدنة الفجوة الرسمية في المدد اللي كلامها يعني يلزن جميعهم لما يتبنوهم من مدائب إذن؟ وتنخلق واضح؟ فهنا قلنا أن الطلاق البدري يقع مع الإسم ولكن أشبه في مسألة الطلاق الثلاث اختاروا الشيء الإسلام جدا أن الطلاق الثلاث يقع واحدة مشيطة أن أقول يقع واحدة لأن الشيء يقع إسم عنه يقع الثلاث لما من يقول لهم يقول غيرك إنتبه لنشتعب إيه بالمسألة الخيادة عمر رضي الله عنه رضي الله كان بها المسائل الخطر عمر المخطف كان بها المسائل الخطر تمام؟ يقول وَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ تُطَنِقَهَا وَهَيْحَا أو في القهرٍ ها وطئ فيه جاء مع يعمل إلا أن يتبين حمله أو إلا أن يتبين حمله تمام؟ وَيَقَعُ الطَلَاقُ بِكُلِّ لَفْضٍ جَلَّ عَلَيْنِهِ فالطلَاقُ تنقص الطلاق الذي فيها الرجل يسغس من القسمين إلى صريح لا يفهم منه فيه الطلاق هكذا لفظ الطلاق وما تصرف منه ها طلقت أنت طالف طلقت فيه ها قد طلقت فيه إذا أو ما للشأن كلانا هي طالف مهما قبر لو جدي قد طلقتها كل لفظ الطلاق وما تصرف منها طمان. لمريد لللفظ قاصد للنطق به وإن لم يقصد حكمك راح يقول لنا أقول لها طالق وبرزة مش ارض ان الطلاق يعني ان هو الطلاق يحصل ثلاثه بتقولنا دي بتقولنا دي منها الطلاق والرجعه منها الطلاق والرجعه والعتا والعتا تمام طلق لفظا طلق جدا الطلاق معتد به في قول عامه الفقهاء قول عامه الفاظ صريح الطلاق لا يختلف الى مين لفظ الطلاق وما تصرف منها وهذا على راي بلفظ الطلاق فخر. اما الصراح فليس بايه الصراح ليس من صريحه لو تصرحتك او هي مصرحه تمام لان الاهم مش هتقي اقوله تعال عدى لحظه في من طريقه كلامه هدفه نظري تمام يعني قوم قبل اللاعب دله او تسريح باحسان والرماء هما الاثنين على ان التسريح هذا ايه هذا مع الفريق لما لسه ما اصرح صحيح التسريح تطليق لاعب مع الفريق دهله على واحد بيقول مصرحه عندي مش عايز تسريح راح خلاص انا هسرحك دلوقتي انا هصرح اوديك عند الدال تمام هذه او صريهم يعني ادي لسه الطلاق مع الكنايه الا ما كان على مذهب الشافعي وذهب الاعداد فكره ذلك لانه لا يوجب فسخ النكاح بفسخ تمام اذا صريح الطلاق لفظ صريح فالصريح الطلاق ما لا يحتصر الى نيه بمجرد النطق يقع الحكم اما كنايته ففسخ اما كنايات الطلاق ففسنان وهي الالفاظ التي تحتمل اكثر من معنى طلاق وغيره تمام وهي باحد المعنيين قريبا من الاخر او باحد المعنيين بعيدا عن الاخر القص من كنايات الطلاق الى اسمين كنايه صريحه كنايه ظاهره وكنايه خفيه كنايه ظاهره وكنايه خفيه كنايه ظاهره كان يقول عايش في علي الحرام تهرمي علي الحقي باهلي الزمي دربه لا تزو... لا لي زوج بعد اليوم تمام ها امره في يدك ها بيننا وبين الزرار بيننا وبين الصراخ بيننا, بيننا وبين حد الله عند تمام لا تسمينا لزوجة لا اسما لك رجلا ها كل هذه الافعال ايه كنايه لابد معها من النيه رايق المراد ايه الحلف الزمي بتبوكه الزمي بتبوكي, في الزمي بتبوكي، بالله بالزمي بتبوكي ماذا تعني بتلزامي بتبوكي ها او لا تسمينا لامرأه او اسما لك رجلا ماذا تعني لا انا لا لا لا لا حكم اليد الاطفال لا لحدي 3 و 3 تمام طب الرجل امراته والتبثا ثلاثا لا يكون الا واحد لا يكون الا واحد تمام اما كنائك الكنايات البعيده الكنايات البعيده بعيده خالص. لا علاقه لها بالطلاق لا في ولا بطن تمام يعني يقول الرجل امراته مثلا اعدو قوم ادخلي نامي قولي اشربي واطلب بذلك الطلاق حتى لو قلت ذلك 1000 مره وعرفت ان خلاص 100 لا يفعلين طلاق هذا لا يقع به الطلاق اسمه الكنايات الفقرية طالق هو كناية إذا نوى بها الطلاق أو دلة القليلة عليها تمام؟ ويقع الطلاق منجزا أو معلقا يقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرق كان يقول طلاق توقي يقوله طلاقي أنت طالق تمام؟ هذا يقع منجزا ثورا, يعني. ثوراً على ساعته ومعلقا هذا والشرط الشرط إما يكون مخيّداً وإما يكون مطلقاً الشرط المطلق كان يقول إذا تطلع الشمس اليوم إذا تطلع الشمس غير فأنت تطلع بمجرد تطلع الشمس لا نثال عن نية هذا تطلع على شرط مطلق لا بد أن يعطل تمام؟ او قال لها أنت تطلق إن لم تفعلي كذا وهذا لا تطيق بمرأة قط كان يقول مثلا أنت تطلق إن لم تصعد السماء الآن فقد تقوم الانتطالق إذا لم تهروا بالشمس الساعة في مطاق النهار قد رفت فوراً هذا أمر في شرط المطاق في مقدوريات أما الذي يسأل فيها عنياته إذا علّق الأمر بشرط ان تطيقه فإلا هو تركه انتطالق لو ذهبت بيت أبوكي انتطالق لو عمك جهدأ لو كنت عمك عدد في الشارع لو حد اتصل بك يكون لو إني اخرجت إلى المكان البلالي، لو إني اتخلت، لو أنا عملت كذا أو كذا مما أطيقه وأستطيعه، هذا الذي ينظر فيه إلى نيةك على أختيار شيك الإسلام وإلا بدمهور لإمة الأربعة لأن الطلق المشروط إذا وقع الشرط، وقع المشروع دون النظر إلى النية هذا المسألة خطيبة، المغامرات ليست بالسهل هل إن ليست بالسهل أن انتظام في أنبار فعملت في كل كبير وصغير؟ لا امتق الله ولا تتجرع على مثل هذه الشرق. قال ويقع الطلاق منجزاً أو معندقاً على شرط لقوله إن جاء وقت الوقت الفلالي فانتطاق كان الوقت إيه؟ هذا من الطلاق إيه؟ أو من الشرط المقصر فماذا وجد الشرط الذي عذق عليه الطلاق؟ وقع الطرق. وقع الطلاق قال ويملك الحر ثلاث مطلقات تقصت إيه؟ في الباب الأماني يمنق ثلاث الثداء وتطلقات لقول الله عز جزء الثلاث فإن تمت لم تحل له حتى تنفح زوجا غير ما يسمى بينونة؟ كدراء البونة يعني الفصل البونة يعني الفصل أو البعد البعد ما بينهم الانفصال مع البعد هذا معنى كلمة اللون والبينونة يعني البعد ما بين الزوجين بعد انفصارين إما يكون البعد خريف وإما يكون شديد فهناك بينونا صغرى يعني أريد الكسر يتصلح نرجع ثاني هناك بينونا صغرى لا رجعت له عليها حتى تنكح زوجا غيرها وهذا يكون بثمان الثلاث طلقات فإن ثمت لفتح إلا له حتى تنكح زوجا غيرها تمام؟ طيب البينونا الصغرى ما هي؟ البينونا الصغرى إن يطلق أمرأته وغير مدفور جهة طدقة هو لا يطلق له إلا طدقة واحدة المعقود عليها لا يطلق إلا طدقة واحدة فإن طلقها ثلاث منهم ولا رجعت له عليها إلا بمهر جديد وعقب جديد فألا تستوكي حقوقها من الجراج الأول وإن كاتب كتابه عاخر على أمرأة ولم يكفر بها ثم اشتجر فقال انت طارق عمك الحاجة بلاني صريحهم وروحهم البيت ولا فلس يأتي مع الاشي ويأتي بالكتاب والحياة صعبة ولازم نذكر مع بعض وبعدين انت هو ابن عمك والضفر ما يطلعش من الله والحمد لله مش أطاع ندوم لك في الجامعة دلوقتي جاءت هرارة هذا سكت هذا هادت في رجعتها من نهل الجديد وعقل الجديد قال أرجعتك على الرمل الصحراء لا تبسك وإن قال أبوه يا ابني خلاص من يجمعش حاليا أو بارتوه إذا يختك وإذا أنا رزي وروح هذا لا يبدو كأنه أعطى ابنته لرجل أجنبيه وقال له كدها وروح هذه دعارة مقنعة أو سكرها والله ما يمقنعة فلابد للمرأة المطلبة قبل المسيط أن إيه أن تبين عن زوجها البنونة الصغرى ولا تبطان له عليها ولا راجعت له عليها ولا إمرت له عليها إلا بمهل الجديد وبعقد الجديد بعد أن تستوفي أخوفها نصف ما جرض من المنزوات الأولية ولا عدة فإن أراد أن يعقد عليها, عليها في نفس اليوم عقد عليها في نفس اليوم إلا ما عليها وأراد أن تتدوج رجلاً آخر في نفس الساعة تتدود رجلاً آخر لأنه لم يدخل بها طالما كان العقد متوقف على حد العقد قفل والعقل فقط إن لم يكن لدي خطوبة في أولاد هذه ها؟ الصورة البينونة الصغرى المحفوظة عليها إذا طلقت طلقة واحدة ترجع دمهر جديد وعقل البينونة الصغرى أيضا لها صورة أخرى وهي تكون مرأة مدخولا بها مرأة مدخولا بها ثم بعد ذلك يطلقها زوجها الطلقة الرجعية ثم لا يلتجع حتى تنتهي العدة لا يلتجع حتى تنتهي العدة أعطاه الله فرصة ثلاثة قروق عدى ثلاثة ألاف قرق هو لم يستجع المرض ثلاث قروق وساعة درجة أتله عليك بانت منه كبرى بانت منه بينونة الصغرى بانت منه بينونة الصغرى كده أراد أن ينفجعها جديد وعهد الجديد بعد أن تستوكي منه كل ما فرث من الزواج الدول إن شاءت يكن وإن عفت, عفت. تمام؟ بينونة صغرى أيضا بالفز كالاستلاع ما ضرب الرجل من المرأة، مشاكل، خلع محكمة بتاعه فانت منه بينونته صغراء لأن هذا فاسفر وليس طلافا هو الفاسفر، تبينه به المرأة، وبينونته صغراء ولا ترجع إلا بمهر الجديد وعقده إذن البينونة على تسمين، بينونة كبرى وهذه لا تكون إلا في الطلاف الثلاث او في اللعاء نفس الله أكبر أخبر فاناولنا باب اللعاء رجل التهى مراته بالزنة وليس له شهود فلاعن على هذا الامر وفرق بينهما، لا يجتمعان أبدا، وهذه أمر الله الفراق اغرب الفراق من الرجل المرافق في اللعان لانها لا تتزوج وانكحت رجالا الارض جميعا تمام يليها بعد ذلك فرقه الايه الطلاق البائن او الطلاق الثلاث لا له سلطان له عليها حتى تنكح زوجا غيره ثم يطلقها من دون مو... دون م... اتفاق او دون موافاه بينهما الا كان زنا وكان فحشا تمام اما البلمونه الصغرى في المعقود عليها بالطلقه الاولى لانه لا يبني مبايعه ثم بعد ذلك إذا رجعت رجع على ما من الطلق ناخذ عليه طلقها طلق وتركينه ثم رجع بعد ما هذا العقد الجديد تمام عقد عليها مره اخرى وطلقها قبل الدخول فقدتها المره الاولى لقينا تفاجئ بمره الجديد وعقدي يعني برضه اصل الطلقات عدت المحكوم عليها ثلاثه طلق ايضا إلا انه لا ينف من هنا واحدة واحده واحده افرادا تمام اما الذي دخل فيبدو بثلاثه مجتمع او متفرق و قلنا لمبينونه الصغرى ايضا في الفرقه بفسخ او الفرقه بعد انقراء بعد انقضاء عده الايه الرجئيه قبله تعالى الطلاق مرتان يعني طلقه بعد طلقه إلى قول تعالى فانطلقها احل ثالثه ثلاثه لهم باع وتتكى عفته غير ويقع الطلاق باينا في اربع مسائل يقع الطلاق باينا في اربع مسائل هذه الثالث طلاق ثالث يقع أو طلق قبل الدخول يقع باينا استبيننا صغرى لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نكعتمون المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عندك تعتدونها وإن كان في نكاح فاسد كان رجل تدوج بغير وليه وطلق أمرأته طلقة واحدة بائدة ليس له رجعة عليها ليس له رجعة عليها طلق بغير إشهاد طلقة فاسدة نكاح فاسد ها؟ طلق بقى انها تلقى عليه ويستلو عليها رجع الا بمهله وعده الجديد يلتزم في شروط الشرعيه تمام او طلقها على عوه باريتها يعني ابراؤته أو بايرته تمام الطلاق على اجراء من الحقوق الماديه التي يتعهدها الزوج هذا يسمى الطلاق الايه الطلاق البائن ايضا وكل نجاح مختلف في فيه حجته تواركه فازق عند الخنابلة رحمه الله وكل نكاحه متفق على حرمته هو نكاحه باطل نكاح الباطل لا تترتب عليه أي أثار كالزينة لنكاح المتعة ونكاح البدن هذا لا تترتب عليه أجو أثار لا يثبت به الولد ولا تثبت به المصاهرة ولا يثبت به مهر ولا إشخة ولا يقع به طلاب وإنه يفرق بينه ومن ثانية أب إلى بيت إنتبه هذا في الطلاب المتفق على تحريب كزوان أو في, في, في, في, في, في, في, في, في الزراج المتفق على تحريب كزواج المتعة أو الزواج العدة فعد كتب كتابه على المرأة في عدتها قبل أن ننتهي فالتالتها إليه هذا النكاة من داخل بالإجماع تمام؟ لا يتغير إلى طلاق أصلا ولا إلي حكم حاجة يفرق بينهم تمام؟ أما النكاح المختلف فيه كان النكاح بدون وليك أو النكاح بدون نصر أو النكاح بدون شهود إلى أخيره فهذا كله يعد من الطلاق الفاسد الذي تترتب عليه بعض الأثار في الظهود المعرض ما استحدى بفرجها وثموت الناس بها أو أي أولاد أولاد شرعية هذا الرجل وتعتد منهم إلا أنها عند الطلاق مفرق بينهما بطلقة وعند الطلاق يكون الطلاق بائنا بجنونة صغرى تمام؟ وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي وما سوى ذلك فهو طلاق رجعي يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العداء تمام؟ يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العده ايه إعادة غير البائن الى ما كانت عليه قبل الطلاق دون عقد ايه الرجعه هي الرجعه قل هي غير البائن الى ما كانت عليه قبل الطلاق يعني ايه كانت طلقه طلقين تعود عليها طلقة, طلقه واحده تعود عليها تمام الى ما كانت عليه قبل الطلاق دون عقد لانها ما زالت عليها الروابط الزوجيه باقيه ما زالت عليها باقيه تمام وتحصل باللفظ اول وطئ اذا نوى الرجعه يعني راجل قال ارجعتك او رجعت مراتي او قرر رجع مراتي ها او ارجعتوها اذا شو الى عنها ترجع فور هذه مراجع دون مراجعه ابن المراه دون ابن المراه ودون اعلانها لازم يستحق اعلانها حتى لا لا تتصور انها في عده وانها ممكن تتجوز فانا مراتي رجعها دون اذن منها ولا من وليها تمام اما بعض الناس مثلا على ال يعني الحكم الجاهليه اللي اشهر كثير من الناس اليوم ها يحصل ثلاث بين الراجل والمراه على بيت الزوج لا المطعه تعتاد في عداتها قطعيه تعتاد في مد الزوج ولا تخرج وان شاءت تتجمل لرجعه على قول بعض اللي تتجمل حتى يكون الايه الرجع سريع ها وان شاءت ان تنتقب على الاحوض وعلى الابره عندما انت انتقبت وتركت كالاجنبيه عنده بالبيت تمام هل الاسكاب الايجابي اذا دخل البيت تمام ولا ينظر إليها بشهوه ولا يكلمها في قربه ولا نهيها الا اذا إن تورط الا اذا إن تورط ارجع عنه تعود المراه على ما كانت عليه قبلا قبل الطلاف دون عقد متحصل باللفظ أو بالوضع إذا نوى به العقد فاذا لم ينو به العقد فهو زاهر فاذا لم ينو به الرجعه فهو زاهر تمام شرع الله تعالى مده الايه مدة كما سيكون في الباب العدد إن شاء الله يعني لأبطاء الزر بفرصة في مراجعة نفسه ويكون مرة بعد مرة حتى لكون صرار فصل الأسرة وإمداد بعفلها بكلمة تستهل لا مرة بعد مرة والثالثة يعني قد بها المعاذيل فلا يكون له عند الضالح فزة ولا عنده وما سو ذلك فهو طلاق رجعي يملك الزوج راجعة دوجته مداما في العدد بقوله تعالى وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِهِمْ لا أحد, أحد فعولتهن أحب رضيهن في ذلك في العدة إن أرادوا إصلاح يعني لا يردها مضارة ولا يردها انتقاما منها لا يردها للقصد الشرعي أن يريد الإصلاح وإقامة يعني قوام البصرة مضار قال والردعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب الظهر الردعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب الظهر يعني إن ماتت إن ماتت تعتد منه عدة الوفاة وثالث تمام ونسبوها من أولادها الذي فضعوهم أثناء بعد العدة أن كانت مو... يعني نسب شرق إنها زوجة والرزعية حكمها حكم الزوجات إلا وجوب القص ويجب علينا فقدوها وصفناها وطعاموها زي الزوجة تماماً لأنها كالزوجات والمشروع إعلان النكاح والطلاف والرزع والإشهاد على ذلك هذا مشروع في الجنة من واجب أو مستحفة على خلاف من أهل الإن إعلان النكاح يعني في المساجد وفي غيرها والضرب عليه بالدف كما قال النبي محمد أعلم هذا النكاح وقلي وعليه بالدف وقال الضرب وما بين استساع والنكاح الصوت والدف تمام؟ إعلان النكاح والطلاف يعلن أيضا تمام؟ يعني أنه يشهد حتى الإنسان ممكن أن ينسى فإن قد ينسى الإنسان فإستهدف عن الضلقات هو لا يذكر مع امرأتي وهي لا تخيلها فيشرع في حقي أن يشهد على الطلاف ويشهد على الرجعة أيضاً لحديث يا أمران بن حسين أن قال طلقت ولم اشهد وراجعت ولم اشهد قال طلقت على غير السنه واشهدت وراجعت على غير السنه اشهد على ادوات على طلاقك او على رجعتك اشهد على طلاقك او على رجعتك واجامه اهل العلم ان الاشهد على الطلاق وعلى الرجعه مستحب غير واجب الا ما كان من بعض الظاهريه وعند الشيعة الاثنا عشريه رافضه المتفاهه الاشهد على الرجعه وعلى الطلاق شرط لا يصح الطلاق الا اذا عايز يقول ايه في القانون قانون ال ولا حول سخته دي ولا بد من اشهاد على طلاق ولا بد من اشهاد على رجعه ولو طلق بغير اشهاد وغير وثقره في غير محكمه كلام ضار هذا تحريم لم حل الله هذا تحريم وسنم وتشريع من دول لا تحترم هذا كفر صراح كفر صراح لا لا ما يجي أن ان يقبل مثل هذه الاحكام الجائره الظالمه الكاسره التي تحال رب العالمين سبحانه وتعالى وتحرم ما حل الله أو تحله محرم قال والمشروع اعلان النكاح والطلاق والرجعه والاشهاد على دلوقتي. قول ادعاله واشهد ودوت عدت الحكم وقت الطلاق وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم تد يؤدونه وكذا الطلاق والنكاح والطلاق والرجعه وفي حديث ابن عباس مرفوعا ان الله وضع الامه الخطا والنيانه ومسلم عنهم او كره الرجل على الطلاق او على الرجعه لا تصح وان ظن خرج المخطئه باللفظ في عند طاهر فقال انت طالق يسالها عن حالها فتكلم بتناقيها طلاق تمام يكون راجعه ما اجى راجع والله اذا احكام الرجعه لابد ان تكون يعني هنا تكون لها استرداد وتصار عليها يعني تكون الاحكام يعني الرجعه تكون لأن عليها الرجعه الزاويه عليها قد طلقها تمام وان تكون في طلاق دون العدد انما نستوفي عدد الطلقات الرجعه له على مرأته وأن تكون على غير عوض لأن الطلاق على عوض وإن كان بلقص الطلاق طال بعض أهل العلم وفشك وليس بطلاق وأن تكون من نكاح صحيح إذن فاسل لأن النكاح الفاسد الطلاق فيه إلى رجعتان على زوجته وأن تكون الرجعة فيه عدة لا بعد انقضائها وأن تكون الرجعة منجزة لا معنفة هذا وصلى الله على كبينا محمد وعلى آله